بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود كتل أصحاب الأخدود من ذات الوقود إذ هم عليها قعود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 إن الذين تتنور المؤمنين والمؤمنات ثم لم يسوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم وما لهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا عمل الصالحات لهم جماة تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغطور الودود ذو العطش المجيد ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وتمود بل الذين كفروا في تكذب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ